「なら」 م و النابلسي ل ل ع ل و ن ه ا ق د س و ع ل ي ه ا قد أحاط ل ل ه بها و ك ن ا ل ل ه على كل ش ي ء قديرا و ل و ق ا ت ل ك م ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا لولوا الأدبار ث م ل الاسلاميه يكدون و ي ولا نصيرا ن ة ا ل ه ل وقم بمسكه د حرام ولديه ا معكم فانا يابلو ماهو ح لا و ل ي ج ا ل م ي ن و ن ي سيناء ا ء م تلتاهم م ع أ فتوسيبكم ف ت ص س ي ب ك م اسماء الله الحسنى و اسماء لقد صدق الله رسوله الحسنى ق y o h、yeah. و موسوعه ا ل إ ن ا ي ل كزرع س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ى o h